أصل هامك يجي نعمة رجلا حميد. بلا النعمه يجي فعل مدفع هو هوتيه مستديره رجلا كمشوني عك تتميز. يعني باش أو وللا تجهد أو فيها تيو. اللي باش بعكر. حميد يجي مرتدي أصل الجملة أوصى حميد نعمة رجلا. أريد المفردات. نعمة فعل هو هوتيه وحميد. هوا رجل مش تميز. أو بما يا تم هنا تميزك كتير رفع إذهامك كلمة الناس هي؟ الثانية هي لأي نعمة ما هي؟ صحيح أو سجاد نس قلناها لنا فعلا فعلي هو ما تميل راح الإنهام إليك تغلب عليه شيئا يعني النعمة شيئا هي باشا باللحاظ تشتبونه يعني باش إليك أما هي جيدة مقتداء مؤخرة إلي أصدقائها هو هي نعمة معه هي مقتداء نعمة فعل فعلي هو تتوقف هناك بو فعلي هي تتوقف إليك عندما يشترون بشيئاته ، لأنه يتصبح عنه تريد وحميد يسمى المخصوص بالمدح إذا كلمة يتم افتداءه المدحة أو أفتداء ، يجري مخصوص المدحة كمان حميد لهم مثالا ، يا أحمد لهم سألتنا ، مخصوص المدحة دون أفعال ما تحبز وتحبز رجلا صعيد أنا حبذ أنا معناني آفرين مكان شوى يعني جه في هيك أنا عميش عمريش مكانة شوى يعني باش في هيكا خاص في جاء يجيب فعلا زاف رجلا التميز صعيد عيد مفتナイ مقدمة لا صعيد هالرجل ذوالبحر المخصوص، فإن حبّ فعل المدح وفاعله زع، ويجي، والمخصوص صعيد هو رجلا تميز، ويجوز أن يقع قبل مخصوص الحبّ زاء أو بعده تميز، إذا التميز جاء إذا ما بر المخصوص رياض و مخصوص ثواب، خلّال ما قلناه، ثواب ييجي رجلا صعيدا يحبّ زا صعيد رجلا أكيد أرسال. <تصفيق> يا حاض يا نبي حبذا راكبا جعفر يا حبذا جعفر راكبا جتميز حاض يا لرجله خاله شيء مستقبلي أما تميز جامده وقول جامدة اللي اسمه عالي اسمه مفروض صدق على ترديد أمانية ولي حاض مش هشي مستقبلي أو بتاني شيء ييجي هني شيء مستقبلي ليه يعني هميجا هميجا ولي خاله بنتيجه هميجا مستقر وزي <سؤال> ابن مالك يذكره كونه منتقلا مشتقا يغلب لكن لكسه مستقلا عميك خالصي منتقل بيدو مشتقش بيد منتقل بيه يعني شيء ثابت نوي لوخ الزيد وراقبيها كيف وامش راقبني هو حال منتقل بيه حال منتقل اللازم هي واللي مستحق ليا اللي لازم لك رحم شهر واحد ويرحب لي راه واعي ناس وحده تميز حالا بعد وجوب وجود اشتقاق واللي اسمي امر فعلان لمجدو فعل هس باسان زيد كابي اعتادي فعل الزمة الرجلون، فاعلية بسالية قويرة خبر مقدم زي دون متلعي، مؤخر كمخصوص بزمة. يا أول وخط فاعلقي معرف بلامة. إذا فاعلقي إذا فكر يا بولا إلفلامدار. وجب بئس ولا مرجل زيد. هذا بئس تصير المزيفات بيسة. هذا بيسة إيش نزل بدل بئس غلام الرجل زيدون كبئس فعل الزمن غلام مفاعله اروزه ذات بيها او جمله خبر مقدمه بطريقه زيدون كمخصوص بالزمن غيره مثل مثال اخر يا بئس غلاما زيدون يجي بئس في الزمن غيره اروزه غلاما تميزا بسريقه هي خبر مقدمه وجمله زيدون زي ما قال كمخصوص بالزمن يجي ديرسها وصار الرجل خالد خالد هيكا خالد هو رقص ذا اكبر من خالد بن وليد بولي. ايش هو خالد هيك مو نظره وخيرا تام استمع اولا مر خالد وصار رجلا خالد ما هو جائزة بغزري دوك كيف بغزري رئيس الحكم ا فقال له ولكن يجب ان يكون هذا فيها ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو عبد يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هذا خبر مقدم بذريعة؟ مخصوص ما تحقق في سليمان، وشلون يعزل زليعة؟ ورث زي ما أخبرك، سبعة كرين موجودة في السليمان. أبو كرين كرييي، في جزام فسيا. الدرس الصالح والأربعون درس شلودوك لتبحث أفعال شوابو الحمد لله هنا تبحث طروفس. القسم فارس في الحرب، والخدم رافعيفه، رافعيف بزليعة. وأقسامه 17 حروف مدشاة حروف الجر الحروف المشبهة بالفعل حروف العصف حروف التنبيه حروف النداء حروف الإيجاب حروف الزيادة حرف التسير ينجوا حربية تسير وحرفانية ذات إليه لي تسير ونجدها كبير حروف المفضل حروف التخصيص حروف التوقع حروف حرف التوقع حروف الاستفهام حروف الشرط حرف الراضعة فالتأنيس من التنوين من التأكيد ونشرحها بالتفصيل كما يأتي إن شاء الله. خروف الجر, الجر خروف الوضع لإيصال فعل وشيفه أو معناه إلى الاسم. حرف الجر حرف لك إنك وضعت ليالا كفعلك يا شيفها فعلك اسم فعل اسم مفعول اسم شبهه اسم غير شيء. يا معناه اسم الفعل الوقت. اسم منسوك العوامل أقل من وجزف مستقر أمان للحازم معنوي ووصل باسمه. ويجي كتبت بالقلم لا كتبتوك فعلا بوصلي البائع حسجاه متسلوب أقلامه. يا أنا جالس في الغرفة من لا أثقان يشتون. إججالسك الشفيف فعلا هيصفاعلة بوصلي أعوفية متسلمة غرفكم. يا اجي هذا في الدار أبوك. ليرا هذا كالمفردات متصل في الداركه وفي في الذي اشير اليه في الدار ففيه معنى فعلي وهذا زي كتبوها على فعل يعني انا اشير الى هذه وهي 19 حرفا كما يلي يجي هنا بنسحبها وهي أصبحتها وذلك حقا في دوارها ضعيفة يقمن من حرف الجر إذا ما يخلق معنا كان يجي إذا تستعملوا فكان أشيء لابتداء الغاية هذا هو ابتداء الغاية وعلامته أن يصح تقابله بالانتهاء علامة من ابتداء الغاية أما سكت صحيح بها لمقابل يوم انتهاء مطرح به نظر إلى السرط من البفسة إلى الكوفة، وخلد رتبة من من اتلاع غايتها إلى اتلاع مكان الزمان فعل الشيء من شأنها كالمقابلة إلى كانتحاكبت صح ذكرتين حب التدريس تكتب شجيرة لياجا لهذا الوقت الثاني فعل يدهم يبتدينا يعني مبيانا وعلامته أن يصح وضع الذي هو مكانه. على مدي شيء أمسك الدروس بألذي بي. هو بيجي منك؟ فعلى فريق فجستني برجلة من الأوثان؟ أردان بطاريز لنا جس؟ لا، بوتيال؟ أو من البيان إذا كان برجلة جس؟ أي فجستني برجلة؟ ألذي هو الأصل؟ ألذي هو بيجي؟ ثاني، من خاتم من حديد؟ المشترك؟ لا، حسن. الخاتم الذي هو حديث. قدم لك عسله. أو. من لك بيانه لرأيك. جاء منك كبر بيان نوعه هذا كثير. أجل. للجمال نبو بخبره. يعني مكتئب إذا كبلت اليوم. هذا الخاتم من حديث. هذا هو مكتدار الخاتل هو عبدالبياني من الحديد مجهور بك تقابل مكتدار قابلية لك لكن المكتدار قابلت في على من محلا منصوب الحارة قول منكم أو من البيانية سيدة الأمر المزين كن منكم على أعم من البيانير مثابرة تحاضر. أقول كائنين منكم. جار مجلورة يشكبوا بحاضر على متعلقة بهجمع زوفا. أول تعبير للتربيه. بو بيان بعضية. المعني بعض. المعني جد. وعلامته أن يصح وضع البعض مكانه علامة شيئا ما سكى صحيح بيت بعض من يجي يجي أخذت من الدراهمين في الدراهم كانت بعضه كبهوكا يجي أخذت بعض الدراهمين ومثالي شيئا فالأطريده وإزهار ما مثلا ومن الناس من يقول أعملنا بالله وبهي رضي آخر ومعهم بهم يجي وبعض الناس يقول أعملنا ومعهم بعض من المرسل أو من المرسل أو من المرسل أو من المرسل زائد ما وعلامته أن لا يختل المعنى بخصفه علامة أبسك مختل من أحد يعني كيف تخزنا هذا كل هنا وإذا كنت تتعلم بشكل أفضل أؤمنه في الزاهدة أريد بعض الزاهدة أما سكن هم من في في الكلام الموجب أؤمنه إذا أردنا كلام مصبتة خلاص للكفيين في كفيين الكوفيين أكريت وإنه القرآن من في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 من حراج كالكسر مليان لتلك في شعر عمليها كالكسر مليان يجي من تعلقنا حرج تعلقناه واسي ولي حراج محل جعلة يا ما من إله ما اله ما من اله لا الله نعم جزء ما لكم من اله غيره يعني ما لكم اله غيره امنافس لكم في الخزره الى قومه ذي مؤخره غير شيئ يتصدوا الى هكيهم ما لكم ايم الى <تسجيل> هيش فرماموا بريافك ذي زغلوني من إله تعالقنا <تسجيل> وسيدنا <تسجيل> زيده <تسجيل> ودي اله مجرور ليه راء اغير او من نبغي انا هو مرفوع مبتدا مؤخر درجه كده المحل <تسجيل> مرفوع مقدما الواكه غيره مستقيم مرفوع على الكر دريش كتاك كتابع ليه الاعراب المسبوع كي موصف صديقك لا لا الى ا ا ورشه ان كره التكوث الظاهري ده بمعنى بي معاني يزمون وذائله بمعنى عمبيه واقاديه الى و الغاية كما عرض الى بو انتهاء يجي دلوثو بو الى قرج و مع تقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق سنتان وزسنتان بسورا هتا يعني كهتان هتا معنا معنا معنا يعني أي مع المرافق أما لبني الإشراع نثيب في شون که فوق ها ایج میکنن آنچه آن دیشب شوریه آنچه دیشب شوریه و زودیا ایران را میبرد. آخه کدی لیلی؟ لیلی را معلم میگردم. نخیر، ایران را معلم نخیر. نخیر، ایران را معلم نخیر. وی ایمنشیه. درم. فهم میکنی؟ آنچه آن دیشب فأسلوا مجموهكم وأيديكم إلى المرافق إنت هاي خائزة كمامورة النظرية المرافق. يعني عن نرفق ما يقول نرفق جي ذيك مئة كبكريات دائما دائما زابديه أسسنا الحزب. كم ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. هل جيك؟ واخبري قرديه. واجبك هو نوع ما جرب وسيلة أو كشيء واجب. إذا شورده مندرس هرتى عنيش واجبه. رسم. أعم واجباتها وناله. ما جربش تيتر. هيش بشورده من عنيش. حدر آنیش کم امکان شورد بطوری این عین آموزش به هر کدومی این احتمالات دی شوردن آنیش آموزش لبر اول شوردن آم کندد دسته تا آنیش با آموزش لبر عمدتا نه این روند علی مقطع نه روند علی خواب لودی که بیشتر آوکل بین مبالغ ماختلاف انتشاریع آو بلخوار شورند یا انتشار منبعی که ایزو در أولا اللي نافذة فهو لا تريد إشتراك أن أقل الشيعيس سيوى بصوري إلى المرافق معاقلون بالسوء من الفتحة ويقوم بصورة أخرى لا القرآن محدودة تقوم بها جهة تقوم بها فهو لا يوجد أن تكون قرآن فهو لا يوجد باید آوت دیگه این عالم افتاده بیاور و رینی کن اذا تا ایرا اگه نزول آنیت رو قراره آشیز تفکی طبعا کردن ترجیت اینا یه نئام محدوده او اینتا آورن کم نباید بیبر لو لوت دوچرخه بمنادی دلاری مؤمنی رز به هر باری که اپ شوی قرار بر آجور بیه تبرعو بیک دن عوض دکا عایبیم که به ما را رو برای وقت افسر شیوعی بیابی علیه کنده دی شایدیم واذا نجي للتقابل مثل في راجي اغسلوا فعله فعل امر ووقفها عاديه وجوها مفعولة هم مضاف إليها و حرف عطف اي يد معطوفه على وجوها و ضميركم مضاف اليها الى المرافق جار ومجرور مقول به غير صريح محل منصوب متعلقات بغسلوا سبح كن عائله زوجون إذا كنت مسحوش بسحوش بشيء ذلك شاء الله في حتى وهي مثل إله حتى حرة ما نمت البارحة حتى الصباح بشوخفتم حتى ثالثار صباح إلا الصباح وبمعلام معك كثيراً فإذا كنت معلوم معيش الحاج حتى المشاهدين يجب حاجة غير هذا النوع، لك مشاعر. أنا أم جلية إجتبرت، ودي بمعني معك على من حاجة غير حاجة هذا النوع. أقول بحثها بمعني معه هذا في وليه أدنى إنسان ليختال مفوج بك، بك حاجي كلوثي أجل موحد يا رب عزيزين بالسوال زينو، وصل قديمة حيوان يلبوا مشتري عسل يشتكي عن بردان، هذه ترتد وبقاعد وبقاعد وتشوفها، حتى كان, على من حاج كان سو حتى ولماذا لانه يمكن ان يكون حتى يكون حتى يكون حتى يكون حتى حتى يكون حتى يكون حتى ما قبل يكون حتى يكون حتى يكون حتى يكون حتى حاجة حتى يكون حتى يكون حتى يكون ولا تدخلوا على الضمير حتى داخل الزنباري فلا يقال حتى هو خلافا للمبرد كاولا زي داه قول الشاعر فلا والله لا يبقى أناس حتى في ابن ابي زياد فشاظ يعني قسم بقوا ايش البجواني نامين يتوهم حتى تويج اي ابن ابي زياد أمشي على الشارع هذا، حتى فتاة إلى رياب شوارفي في ذي شوارفي يدي. معاي الكوز. وبمعنى على قليلا كما قال تعالى في جذوع النخل اخذت الاولى يجيء تنكيسه الداره لا ريشي لا ثاني داخل مكانه يعني لأصلبنكم على الناخل. ولنكتب إلى لازم لا على جذوع النخل والنكت دياله الجوانية لا تنكم على العرب أول اولنا وكيلن لا اصلبنكم يعني تنكيسه ثريا تنكيسه صی خودیار خود با خود اجیت داری مترحیت های ویتایب کشوریه. این دلیلی که این ها انجیش دارند، فی جزوه النخل، النخل فلانه. این اذانو من آن النخل فلان، حضه روزم آبوا، تلی دار خورماقله. حال فی ذرفا، فی جزوه النخل، لناوع عود آنی دار خورماقله، این کشور داره گشت. اینو علیرغم هر کار، اصلا لبنا أو كتاب كيشيء من داريا هادية. بس ده إذا عمل خياس ما تقدر. عايز داكر لأنه امشى على وهاليا خلو. عالمي أنا الدرس درس الصالس والأربعون درس كلو إيه كتير ما تفعل في الجري الباء هي ذي الباء وهي للإلفاق حقيقة تاني. إلفاق يعني لكيان سان بشتغلوا ويتقبلون شتىك جسديا وجب يعني تدرج هاتفو تدرج الكهفو تتجيبه يجين بهي خبر مقدمة. متعلقه باستقروا داء المبداء مؤخرا يا اجي مثلا هنا او مجازا او مثال مجازا يا اجتاختم مجازيا خذي افتح حقيقي مجازا ليا مررت بالسعيد عبورا كذا لاي سعيده مرور كذا لاي سعيده لان مرورتك انه لكياب سعيده أهو اذا قرب مرورك من سعيد وقتك مرور عبور بنزيد كلا سعيد، أنا وحدا. بو استعارة بكارتش ما يحرف جرب ختبت بالقلم. هنا نسينا استعارة القلم. بو تعديا يعني فعلly لازم كان متعديا. ذهب يعني رفت. ذهب به يعني برد. ذهبتوا بزيدين زيد رابوردام أو بيت عديم. روزار فيز بكارتش وجلستوا بالمسجد. هنا في المسجد وصل القرآن نجيناهم في بسحر إن نجيناهم في سحاب. زمانه جيد ومصاحبات اشتريت الفرسة الفرس بفرجه اسم كم هند بزينه زينكاو كلمه مصاحبات زينه بيسلم بعت هذا بهذا امام فروج للمقابله امام وبدل امام هو مقابله بدل شيء فرج انا معني كوك في ثانيه دقه كان كلامك دهنك زائد از بحا رجيه زائده في الخبر المنفي زائد يك اذا قياسيه الى قاعده داره لخبر منفي جاء بالغا ما زيد بقائم ما زيد بقائم اصطلاحا منبوء كفليه ان زيدا قائما هذا توجيه ان زيدا قائما ليس او في هذا الحاله يعني ما زيدون بقائمين, زيدون بقائمين نفي زيد قائم نعم نفي ان زيدا قائما كفي بتاجيده وجه في فساده في ذي ما اكد وجوده ما زيدون لا ب قائم يعني عن بي زيدن المخالف ولم التاكيده في او ترجوا ما زيدون المخالف عن زيدون غير قياسي هنا مرفوع وقت بحسبك يعني بس. جي. بحسب تد يرحمون يا درهم كبسه دراهي لي بحسب جار ومجرور ذيك زائده على في حسب محل مرفوع خبره وقدمه ان حسبك, مزعب إليها يعني حسبك. بس. يا عبد المزابجي يرحمون درهم ختمه زي ما قالين درهمون حسبك ذالها مباشره يا كتاب الله ليس سهيلا يمكنها فعلا بالله ذيك زائده والله محل مرفوع في تعينك في الله الشهيد ني تميز. أو تأ ما لو أخويا ان وفي المنصوب نحو القابية ذه. منصوب حتى جرة زائدة فكريا. وق القابية ذه. يعني يجي لا بأيديكم إلى التهلكة. ومعناه كنوكا لا تلقوا ايديكم الى التهلكه تسخدها ما خدنوا اليها ونرى الاشتباك في هذه الحافية بيته مثلا قواكم بالكم بيد هذه السبب في هذا بعض وقتك بعض فعلك يتكلمين نفس لأسركة بإستعماره أو نفسه أنفسه في حفرة كثير فأنا أجد بقتين ترميز صدادات يعني صدري كثير أما لقدمك ذلك بقت مكان يجي لازمية متعدية بجسر أو لازمية يعني صدري كثير القرآن مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيين وغد بهجيرك وغد ثبر إلى رئيس بفاعل أنثمية نفسك إيش مفقود؟ هل فاعل كنيا؟ واسئد تحاد فاعل مفقود؟ هجدي أكيد منظورة حسبي. كم من بعض الناس لازم يفعل تيجن فعل لازم. ييجن ما أفلح المؤمنون. خذ المؤمنون أنفزواهم. مؤمنين خوان يا مذاكر هذا انفريويتي القائل برواسه يعني عطوا الجمله كعواسه يا طول قوم انفسكم بايديكم الى التهلكه هذا خضر على هذا الشيء ما كل هو لي غير يجي للخروج من لاما، وهي للإختصاص والجلل للفرسي. كوفان كابو أسباكز، جل كابو إختصاصي بأسباكوز، المعلول زيد، مع اختصاصي إختصاصي هذين زيد. أو بيجي مثال بعشرة. الحمد لله، إن الحمد كذلقي إختصاصي هذب. إذا كل ما في الصناعات وما فيها، هل شيء على أزمة عمدونا لا يا ابو طوس عاوز بدنا نسال في الجميع عاوز اقول ليه تقليل ضاغط تهويل في لكم اي الرديفكم فاهمين تستعجلون يعني نجي مو بالديوان بعد نجي لويكه فلي دي كان ابي شبه معني زائده في له معنى تمام ايش نشوف وقتيه ان شاء الله منوار بعديه توزيعها كامل شيء فيه السلام في. عليكم